كَفَرَ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَعُ الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَبَعُ الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلْنَاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْ بَرِّ حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله ننتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم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 وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَسُقُوا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ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 واستغفر لذم بك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبك و ويقول الذين آمنوا نولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت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 هُنَالِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ آدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا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 الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فليغفر الله لهم فلا تهنو وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولي يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا نعيب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم وله لا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضأنكم